لا يدمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 اننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 حتى إذا داءتهم السَّاعَةُ بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَإِنْ كَانَكَ بُرَاءٌ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَنَّ فَقَامَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضلال علهم يتضلون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضلعون ولكن قست قلوبهم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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذذين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء إما أن الله عليهم من بيننا.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 أنه من عمل منكم سوء أم بداهلة ثم متاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجذمين.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 إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهاد ثم يبعثكم فيه ليقضى أدل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا داء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أردلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدِلِ اللَّهِ يُؤْخَذْ مِنْهَا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 وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 كَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَدْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي دَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية ودنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذادكم لآيات لقوم يؤمنون ودعوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى مما يصفون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 وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ دَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ دَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا دَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا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 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفون ماهم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَادْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِدٍ مِّنْهَا كَذَذِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أي يهديه يشرح صدره للإسلام أَمَّنْ يُرِيدُ أَن يَظُلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم دميعا يا معشر الدن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أدلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه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 وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشات و والزرع و أكله والزيتون والرمان متشابهاً و متشابه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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البخر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 قل لا أجد في ما أُوحى إليه على طعامه طعامه إلا أي يكون ميتاً، إلا أي يكون أو دم مسفوحًا أو لحم خنزير، فإنّه رجس أو فسق أهلاً لغير اللهِ به. فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ بَغٍ وَلَا عَدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَدَوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَذِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على فائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَتُمْ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 من داء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن داء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ثم إلى ربكم مردعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي دع لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم